مفهوم السعادة وكيف ينظر الشباب للسعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني هذا القلب الذي هو عبارة عن مضغة كما يقول أطباء قلب كل إنسان بقدر قبضة يده هذه المضغة سبحان الله الصغيرة قطعة الله هي مكمن السعادة ومكمل التعاسة يعني كما بين عصر السلام في حديث ابن عمان الطويل معروف قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد سسد كله سسد. فمرد صلاح الجسد والسعادة والتعاسة إلى هذا القلب طريق السعادة عبادة الله سبحانه وتعالى الطاعة يمكن هي السبب الرئيسي أو سبب الأساسي للسعادة السعادة هي الهدف الذي يطلبه كل انسان ان الناس مختلفون في تحصيل هذا الهدف لن يوصلك للسعادة إلا طريق واحد فقط وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القائب ولست أرى السعادة جمع مال إن التقية هو السعيد أسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة